ثَُّ أَ شَأنَّهُ خَلْقًا آخَر فَتَبََكَ اللهَّهُ أَحسَنُ الْخَقِين ثَُّ إكُم بعدعْدَ ذَِكَ لَمَّطُون ثَُّ إِكُم يَوْمَ الْ القِيامَتِ تُ بَعَثُون وَلَ قَدَ خَلَقَلََا فَوقَكُمْ سَبَع قَرَائِقَوَمَكُنا عَن الْخَلْقِ غَافِلين.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 نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الفلك تحملون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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حين قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ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 وَقُر رَبِّ أَزِلّ وَزَ لَ مُبََكَ وَآتَ خَيرُ الْ المازِلين إِ فِي ذَانكَ لآياتِ وَإِن كَُّا لَمُبَتَلين ثَُّ آشَأنا مِ بَعِْهِمْ قَرْنًا آخَرين فَأَررسَل فيِيهِمْ رَسُلَ مِنهُم أَنعبُدُ اللهَّه مَا لَكُمْ مِنْ إلَهٍ غَييررُ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 ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِم قُرُونًا آخَرِينَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَاكَ الَّمَا جَاءَ أُمَّةَ الرَّسُولِ كَذَّبُوا فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ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 وَأَوَيْنَاهُما إِلَى رَبَوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ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 وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُهُمْ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ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 أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وَهُوَ خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون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 بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أَإِذَا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل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 قل مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل أَفَلا تَتَّقُونَ قُل مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ وَهُو يجير وَلَا يجَ عَلَيْهِ قُمْ تَعلَون سَقُونَ للِلله سقُولونَ للِله قُنْ فَأَنَّ تُسحَرون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 عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُرْ رَبِّ إِنَّمَا تَرَيْنِي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ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 فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا آنَ سَابَ بَيْنَهُم يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ ومن خفت موازينه فأولئك الذين, فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار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 قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظالمون قَال اخْسَؤُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُون قَال اخْسَؤُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُون إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ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 فحَاسبَتُم أن ماَا خَلَقُنكُم عَبثَا فَحَاسِبَتُم أن ماَا خَلَقناكُم عَبثَ وَأَكُم إلين لا تُجعون فتَعَ اللهَّ المَلكُ الحَق فتعَ اللهم